ولما رجع موسى إلى قومه ربانا حسفا قال بثما خلفتموني من بعض أَأَئِلْكُم أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَرَقَ الْآنَ وَأَخَذَ بِرَأْسِي أَخِي قَالَ مِنَ أُمَّ إِنَّا قَوْمَ استَضَّفُونِ وَكَاذُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ قَوْمًا بِعِفْرِ لِي وَعَلَى أَخِي وَأَذْخِرُ مَا فِي رَحِمَتِي وَأَنْتَ أَوْ أَم